الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما أما بعد والمقابسساتي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أريقو بخاري أم مسلم كسجرة كس وانتنو إره والقابس فننن فضلا أدس محرمي إيو وقيام الليل إجنو حلقاني حديث أبي حرير رضي الله عنه أدس أفضل السيامي رسولك صلى الله عليه وسلم سومن ديبه لفضلا قب Ba'da som fardiaka diya ka adhesoma shahrullahil muharram som adheswa gudjiwa ka muharram nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalus salati ba'ad al farida dulanni dibele fadlaka ba'da waqti shanani salatul layli ya nabi sallallahu alayhi wa sallam dulatalkani tiya addesin muharram kun adesh gugurda wa gudjiwa subhanahu wa ta'ala gugur diskas gira. نا واغود جو سبحانه هو تعالى صوم اديسن ك سنن ديبت اجرقب دي تناف نبي صلى الله عليه وسلم صومنين ديبله قليا بعد سوم فرديا صوم ديبله اجرقب صوماتن اديس واغود جو سبحانه هو تعالى محرم كسيته وافضل الصلاه بعد الفريضه دولانن بعد وقت دولات فرديا دولان ديبله اجرقب بنن دولات الكنيت نبي الله عليه وسلم ذوب دلوانن حلقاني دولاديبد فضل گوديو قابو وا گوديو سبحانه هو تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دك والذين يبيتون دگر سبحانه هو تعالى بلتيا سجدا وقياما دگر ربيش يا حلقن اجتت سوجو دك تنصيفه نا دولاننين حلقاني كوتوك اتينقوانز حلقو شين게تت ايشان ملاتين دولتت اكنم موسو حلقاني دولتتي ملاتين سلا دي ادول اكنم حلقن مزيما ايجته دولتت ايشار ردا بي ملاتين يته دولا حلقاني استداب صلى الله عليه وسلم ايجنو حلقاني تن دي بيد درجه اتيمه نا هندبنا صلى الله عليه وسلم إن الله ويتر يحب الوترا و غوديون ويتري اديبي ده ويتري جيلاتا دي نا ويتري نين ديبي تي دولا حلكانيكاس ايشنتي دولان حلكاني ديبيレ قولي نبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اجا قف ش السلامه سلامتي غوديفدا تنوريفو تامبيرا دابان فادلا سلامتي اتنوريفو ربيرا دابان نبين حديثي تاديبي كاس اي غومي سلامتي غوديفدا وسل الارحامه حتير وجابسا وصلو بالليل حلكن دولي دا والناس ني tadkhulu jannata rabbikum bisalami jannata rabbikan kaysini halkani malatin yama wa subhanahu ta'ala isa akna gaya akaman yasit kana duddak dibate dulat halkani rabbi wanna tochina dulan halkani dulat dibe rabbi subhanahu wa ta'ala dibe ejelatu ha jabe fen nobanu inshallah rabbi wanna Subhanak Allahumma dihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu